فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أي يسبقونه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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن نكفرن عنهم سيئاتهم لن نكفرن عنهم سيئاتهم ولا نجزيهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنًا وإِن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 وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا قُتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَن قال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا موهدة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار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 أنكم لا تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أإنكم لا تأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المُنكر، فما كان جواب قومه إلا أن. قالوا أتنا بعذاب الله إن كنتم من الصادقين قال رب صرني على القوم المفسدين ولمَ جاءت رسولنا إبراهيم بالبشر قالوا قالوا إنا مهلكون أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها نوقا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا وَأَهْلَكَ وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء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 فتلك الأمثل نُضْرِبُها للناس وما يعقلها إلَّا الْعَالِمُونَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ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 أَهْلَ الْكِتَابِ إلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُوْلُوا آمَنَّا بِالَذِي أُوْزِلَ إلَيْنَا وَأُوْزِلَ إلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَلِكَ أَنْ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 ذلرتاب المبطلون بل هو آيات بينت في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بأياتنا إلا الظالمون وقالوا لو لا عليه آيات من ربه والإيمان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 كفى بالله بيني وبينكم شهيدا اعلم ما في الثماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا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 ويسرينه بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم إرشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول مَا معكم تعملون يا عباد الذين آمنوا إن أرضي واسعة فأيها يفعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صالحات لن بوء أنهم من الجنة غرفا لن بوء أنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجور العمنين الذين صبروا ربهم يتوكلون وكاين من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم ولا ان من خلق السماوات والأرض و سخر الشمس والقمر ليقولوا ان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 أحيا به الأرض من بعد موتها، لا الله.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 ما مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدى إنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.